<متصفيق> اياكم الله شيحنا وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نتلم على خاتم رسل الله اجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بيستشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى الى كتاب جميل بين تفسير القرآن قال الرجال قوامون على النساء قيام, الو... قيام الولا... الولا... الولا.. الولاة للرعاية من يقال أهدو. شو يقول يعني انتظر ولا شو زين من يقرأ الحواشي شيخ عبد الله تقرأون ولا شيخ محمد تقرأون شيخنا الحواشي؟ تبارك معك معكم حبيبك إن شاء الله. تبارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخنا الله طبعاً أحشرة على جمل البيان يقول أشياء الأولى لما ذكر أمر الرجال والناس سب النصيب أم أمر كتمنوا بعضهم على بعض؟ بعضهم على بعض أخذ في جهات فضائل الرجال فقال الرجال بما فضل الله بعضهم على بعض فضلهم عليه النبي كما العقل والدين والقوة وبما أنفقوا من أموالهم كالمهر والنفقة اشتكت امرأة عن زوجها بأنه لا طمه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القطاز فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام أردت امرا وأراد الله غيره فرجعت بغير فرجعت بغير قصاص لأله كذا فرجعت بغير قصاص نعم يا أفق ماليم يقول قال صلى الله عليه وسلم من فسخ النكاح إذا عاجد الزوج عن نفقة زوجته وكسب توته الراجع وبيقول مالك الشفعي وغيره ما وانتهى من الفتح أشياء الأولى رواه هو ابن ماردوية عن علي وبن جريء عن الحسين الباطري أمكذا من الوجيز. فالصالحات قانتات المطيعات لأزواجهن حافظات من الغيب تحفظ في غيبته نفس نفسها وما ماده. بما حفظ, بما حفظ الله بحفظ الله إياها فالمحفوظ من, من حفظه أو بما حفظ الله لهن من إيجاب حقوقهن على الرجال والتي تخافون ونشوزهن عسانهن على أزواجهن فعظوهن بعقاب الله في عسانية وهجرهن في المضاجع بأن وليها ظهر بأن بأن ظهره ولا يجامعها ولا يكلمها أو معناه لا يضاجعها مضربواهن إن لم يرتدع يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ضربا غير, غير شديد. نعم. مما لا شيئا ولا يؤذن بالاحتقار. فإن في فلا عليه عليهن سبيلا بالإيذاء. قيل لا تكلبوهن محبتكم في القلب بيدي الله. إن الله كان علي كبيرة فهو أقدر عليكم منكم على أزواجكم ويتجاوز عنكم ليلا ونهارا وإن خبت شقاق بينهما خلاف بين ماري وزوجه والإضافة إلى الظرف على الاتساع لأنهم مفعول به كي يا سارق الليليناه يا سارق الليلة يا سارق الليلة آه. فبعثوا أيها الحكام حكما من اهله وحكما من اهلها يحكمان بينهما في يرى المصطلح من, الجم من الجمع والتفريق ولا قالب ببواطن الاحوال فهم فهم وهو وهما من جانب الحاكم وهما من جانب الحاكم ينفذ حكمهما مطلقا بغير بغير رضا المحكوم عليه على الاصح نعم أي في الجمع والتفريق ان يريد أي يقصد أو يقصد ال يقصد العلو صح يقصد الحب يقصد الحكماني نعم هذا الكثير من العلماء ينفذ في الجمع ولا ينفذ في التفريق ذكر منهم إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين بحسن سعي الحكامين إن الله كان عليما خبير بالظاهر والباطن وعبدوا, وعبدوا الله ولا تشركوا بفئة من مخلوقات أو من إشراك قليلا وكثيرا جليا وخفيا لما كان عود الصورة إلى هنا مبنيا على الرفق والصنة والنصح أرضف بحث الجرس والإصلاح من الزوجين ما تقدم فقال وعبدوا نعم من وجيز والحاشيه الثانيه يقول ولما أمر الله تعالى بعباده قولي وعبد الله امر بالاخلاص فباته بقوله ولا تشكوا بشان لأن من عبد مع الله غيره رضوه كان في شك تخرج كل قال الله تعالى وما امره الا ليعبد الله خالصا له الدين الحاشيه الثالثة يقول فإن العباده مع الشرك مردوده انتهى من الوجيز نعم و أحسنوا بالوالدين أحسنوا بالوالدين أحسنوا بالقرباء صاحب القرابة والجتام والمساكين من لا يجد ما يكفيه وعياله والجار القرابة والجارد القرابة من جمع بين القرابة والجوار أو الجار الأقرب أو الجار الأقرب أو الجار المسلم والجار الجنوبي الأجنبي والذي جاوره بعيد أو أهل الكتاب أو أهل الكتاب لعله أو أهل الكتاب وصاحب بالجنب المرأة أو رفيق السفر أو الحضر أيضا فابن السبيل المسافر أو الضعيف وما ملكت أيمانكم المماليك نعم إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا يتفاخر على المسلمين بحاسة ونسب فلا ينظر الانطارب والاصحاب إلا بنظر شر من الوجيس الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله من بر والدين والأقابين بدل من من كان أو نصب أو, أو رفع على الذنب ويأمرون الناس بالبخل أيضا كاليهود قالوا لا تنفقوا على محمد فإنا نخشى عليكم الفقر ويبتمون ما الله من فضله أي الغنى وحمل بعض السلف الآية على على بخل اليهودي بإظهار ما عندهم ما عندهم من علم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك نعم من فضلي يقول بالنيّمة العام الله عليهم فإن البخيل الصورة ويشهدوا في الحديث أن عبدا أن يظهر أنظرها عليه أو أثرها عليه وانتهى من رجسهم وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا أي أعتدنا لهم فإنهم كافرون بنعمة الله. أي لمن كفر بنا بنعمة الله ووعظ المسلمين بأخص الرزائلي. في الحدث لم يجمع لم, لم يجمع البخل والإيمان في قلبه أكثر البخلاء موتهم في حال سلب الإيمان و. قد دخل في ذلك بدخل الأولاء اليهود فإنهم مجبرون على البخل دانسوا الثياب كليه الرائحة ولما ذكر المساكين عطف عليهم منفقين غير وجه الله جاءت ذكر من الوجه قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لا وجه الله ذكر الباذلين رئاء رياء بعد الممسكين والمراد اليهود أو المنافقون أو مشركو مكة وهو عطف على الذين يبخلون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أي فبئس الشيطان قرينا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وماذا عليهم أي, أي وماذا عليهم أي تبعة تحقيق هكذا تبعة أي تبعة تحيق به أي تبعة تحيق به لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله في سبيله وكان الله بهم عليما وعيد لهم إن الله لا يظلم مفقال ذرة مفقال ذرة زنة, زنة نملة صغيرة زينة زينة, زينة, زينة نملة صغيرة أو جزء من هي الهباء إن كان مؤمنا فله الأجر في الدارين وإن كان كافرا فمقصورها الدنيا أو تخفيف في عذابه فلا يظلم, فلا يظلم هو قادر أو فلا يظلم وهو قادر عليه ولما أورى بالعبادات وبإحسانه الإنفاقي وذنب البخلة ووبخ أمر سبحانه بعدله فلا يظلم على الجزء على هذه الأمور أو على الجزاء على هذه الأمور ثم قرر إحسانه فقال إن الله الآية problemociss وان تكمث قل ذره حسنة, حسنه وحذف النون من غير قياس تشبيها بحرف العله يضاعفها اي ثواب ثوابها وياتي صاحبها من لدنه من عنده بفضله اجرا عظيما جزيلا وهو الجنه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي كيف حال هؤلاء الكفرة إذا جئنا بنبي, بنبي كل أمة نشهد بصلاح مفسادهم وجئنا بك يا محمد على هؤلاء على جميع الأمم أو المنافقين أو المشركين يهيدا نعم هذا الكلام كيف ترون يا محمد إذا الله على كل أمة من رسولها استشهدتها على هؤلاء يعني قوى المخطوئين القرآن زي شاهدهم وعارف أحوالهم فمن أهل كل عصر يتكلمون على غيرهم من شاهدوا أحوالهم على هذا الوجه ولا يسعى السلام وكتب عليهم شيئا مما تنهيه وأنتم من التسليك بالرذى وصايا مخوية يعني بس خطب الله صلى الله عليه وسلم فقال يا الله يتعالى. يا الغور كما بلنا او خلق المعيد وعذانا إن كنا فاعلين الآخر آية لاتسم قالة ألا وإن اول خلق يسكن مكاة إبراهيم ألا وإن يجاؤ برجال من أمتي فأخذ بهم ذات الشمال فأنقول يا ربي أصحاب فيقول إنك لا تدري ما حدث بعدك بل كما قال عبد الصلاة أتعلم في فلم توفيتان يكونت أن عليهم نقول هؤلاء لما بدين على عقبير منذ فرقتهم انتهى المسخة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو يدفنون وتبتلعهم الأرض فتسوى أو فتسوى لعله فتسوى أو فتسوى فتسوى أو لم يبعثوا أو يكون ترابا والباء للمب... للملابسة فهو حال أو بمعنى على فظرف فظرف لغو على فظرف اللغو ولا يكتبون الله حديثا بشهاد بشهادة أيديهم ورجلهم عليهم عطف على جمله يود يود لم يود لما رأوا أن الجنه خاصة للمؤمنين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كذبوا انصر قال والله رب والله ربنا ما كنا والله ربنا ما كنا مشركين ما هذا كذب رجاء كذب رجاء زجهم في المسلمين ايوه كذب رجاء زجهم في المسلمين فختم الله على افواههم وشاء وشهدت عليهم أيديهم وارجلهم ولا يكتبون الله حديثا او داخل في التمني بمعنى يتمنون أنهم لم يكونوا كتموا نعة محمد صلى الله عليه وسلم وأمره ثم قالت جاءت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا اجتنبوا اجتنبوه حال السكر نزلت في جمع من الصحابة شاربوا الخمر قبل تحريمه وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون قال الضحاك عنا بذلك سكر النوم لا سكر الخمر نعم يا أيها الذين أمنوا يقول <تصفيق> لما ذكر القوفة بلد لي تعالى في الأخرى وحذروا عن تلوث من خبائف بأمر الوقوف إلى يديه في الدنيا وأمره بتطهير ظاهره وباطنه فقال يا أيها الذين الآية أنت مذكر من الوجيز حشية الأولى تقولون يقولون فلا تقعون في تقلط كل كلام أن لا مستمر إلى هذا الوقت من الوجيز حشية الثانية فقال قل يا أيها الكافرون قال رأيت الميزي وقال وعن علي جن ودعان وقال لنا عبد الرحمن بن عوفين طعبا فدعان واسخان قطع الصوت شيخنا طيب واصل بعدما شيخنا انقطع الصوت ولا جنوبا عطف على وأنتم سكارة إلا عابري سبيل مسافرين حين, مسافرين حين فقد الماء فإنه جائز للجنوب حين إذ الصلاة أو مع الآية لا تقرب مواضع الصلاة في حال السكر ولا في حال الجنابة إلا حال العبور فيها فجاز المرور لللبث وعليه كلام أكثر السلفي لا عبر سبيل الاستسنا مفرغ واقر موقع الحل من المخاطبين مخاطبين أي لا تقرب الصلاة جلوبا كائن على حال الأحوار إلا مسافرين أو وضع الصلاة كائن على حال إلا مارين غير لابسين حد تغتسلوا من الجانب وإن كنتم مرضى مرضا ي مرضا أو مر مرضا يخاف معه من استعمال الماء وقيل مطلقا قال <تصفيق> قال مجاهد نزلت في مريض من أنصري لم يكن له خادم ولم يستطع يقوم ويتبض أو على سافر طويل أو قصير أو نعم كنت المرضى يقول المرضى مجرده مسوغ للتيام كذا المرض موجود موجودا إذا كان يتضرر استعماله في الحالة أو في مهات ولكن هذا هو خشن التاريخ في الله يقول ويقول الله بكم اليسرى ويقول وما جعلكم في الدين من حرجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين يسر يقول السرعه السرقه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه قتله قتله, قتله, قتله, قتله, قتله, قتله إن قيد إن إن عدم وجود الماء راجع للجميع كان وجه التنصيص على المريض هو أنه يوجد له دامه والبعض ماضي الموجود فإن كان يضره في كل اعتبار وذلك القيد في حقه إلا كان الاستأمال لا يضره فإن مجرد في مجرد المرض معالم الضر لإستماء الماء ما يكون مضنة العجلية على الطلب لأنه حقه المرض نوع حقه وأنه واجه التنصيص على المساكلة فإن فك أن الضرم في الأرض مضنة من أواد في بعض الماضي وذكر من <تصفيق> الفتح قال أو على سفر طويل أو قصير او جاء أحد منكم من الغايط هو المكان المطمئن وهو كناد عن حدث اصغر أو لامستم النساء جامعتمهن أو ما أو ما أسستم بشرتهن ببشرتكم نعم الجمهور ذكر فلم تجد ما أن الضير أنه قيد للكل والمريض الخائف من استعماله أو غير المستطيع أو غير المستطيع أخذه كأنه لم يجد فالحاصل أن الله تعالى رخص في التيمم لفاقد, لفاقد الطهرين حال من طهورين طهورين, طهورين, طهورين, طهورين المفروض بس مكتب طهرين فاقد الطهورين حال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاب في موضع لا ماء فيه أو عدم آلة استقاء أو غير ذلك مما يقع قليلا ويمكن أن يكون قيدا للآخرين ولهذا غير الأسلوب ولم يقل أو جنبتم أو جنبتم يرى نعم دقيقة أو ماذا شيخنا جنبتو جنبتو دقيقة الشيخ من النص غير الاسلوب ولهذا غير الاسلوب طيب ولهذا غير الاسلوب ولم يقل او جنبتم او جنبتم او وعما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدروا والمسافر محتاجه هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالا أو, ما أو مالا أو معالا لعله فلهم التيمم وأما فاقدوا الطهورين إذا لم يجدوا مالا فلهم التيمم فتيمموا صعيدا طيبا قصدوا ترابا أو ما يصعد من الأرض طاهرا أو حلالا الطاهرا كما في الصحيح جاءت جاء جاء أرض مسيلا ودولة <تصفيق> فامسحوا بوجوهكم أيديكم اليد يطلق على على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوء وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة فقطعوا أيديهما فلذلك اختلفوا ايه أنه يجب المسح إلى المرفقين أو لا <تصفيق> يا مسلمين مسحة الوجه مسحة للوجه مسح للوجه ومسح, ومسح الكفين أنا ما سحت أربعة تحت رأسه الباء لا يزاد، لا يراد لا يزاد إلا أن يكون لا يراد، إلا أن يكون بيده شيء كالدهن أو, أو كما الماء أو تراب كما تسمى. كلام المعرفة اللغة والصرف. بعض الماء الأضمائي والمتان والجماد المصح المسح تناول تناول المصح بضربة أو وتناول المصح إلى أو إلى الصغير المتفى إن أجلس ضبطين لا يخلو جميعه توثقين بالمقالي ولو صحت كانت أخذ بيها متاعيرا لما فيها الزيارة وحقق فو فعلى ما صاحي المجلس مريض نعمر بنكسرعة ضبط محياته حتى تصح الزيارة على ذلك المقدار قلت الطبيا لم يختلف عن معي لأنه لا يلزم مصر وراء القطيع واحتاجه مكياس على موضوع وفسر ذلك ما تحاوله مغول في ورثة في صف منها سوى حديث بجانب ومرد ومعده وضعيف أو في رحى ورفي والرجل مع عدم رفيع فالحق مع المذهب بالأول حتى يقوم دينه بيجب المصير إليه ولا شك أن الأحرى المشترك على زيارتي أولا بالقبول ولكن إذا كانت صريحة الاحتجاجي بالبيها وليس في البام شيء من ذلك. لا إن الله كنع غفورا يسهل ولا يعسر. هكذا يعني علينا نقف. ما رأيك يا عبد الله؟ نحن قرانا تقريبا 20 دقيقه حتى الان شيخ محمد نقرا أم نقف على هذا نقف ممكن يستغرق ربع ساعه ممكن ربع ساعة عندنا فق اقل من سبع دقائق يعني طيب ماشي الم ترى ماشي ألم ترأي الذين أوتوا نصيب من الكتاب ألم تنظر إلى من له حظ يسير من التوراة أعني الأحبار يشترون الضلالة يختارونها على الهدى ويريدون أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل طريق الحقي والله أعلم منكم بأعدائكم وقد أعلمكم, وقد أعلمكم فاحذروهم وكفى بالله وليا يلي أمركم وكفى بالله نصيرا ينصركم فك ينصركم فاكتفوا به عن غيره والباء في فاعل كفى للتأكيد من الذين هادوا بيان للذين أوتوا أو لاعدائكم أو صلة نصيرا أن ينصركم من الذين أو خبر مبتدا تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه يميلونه عن مواضعه التي أثبته الله فيها بإزالته أو إثبات غيره فيها أو يفسرونه بغير مراد الله على مقتضى هواهم نعم. الكلمة يفرق بينه من الواحد بالتائه وغلب إطلاق الكلمة على الكثير بحيث لا يطلق على الواحد لكن ليس يجمع لما يقال الكلم الطيب ورجعه التنظماء المفرد إليه وتذكر أذكر من الوجه قال الرازي في كيفية التحريف وجور أحدها أنهم كانوا ومدلون لفظ الآخر إلى أن قال والثاني المراد بالتحريف لإلقاء الشباة المغربات والتحريف إلقاء الشباة الباضيات الفاسات الفاسيات وصبت النظر عن من معناه الحق إلى معناه إلى معنى باطل وجور الحية للنغضية كما يفعلوا أبل في بزمانين هذا المخالفه المخالفة المهدي وهذا هو الأصح لا ثانية قال <تصفيق> حفظ مقايف قالت طالباً هو التورات التوراة مبدلة أو،, أو تكديله وقع في التأويل دون التنزيل على ذات الأقوال قالت طائفة كلها مقدرهم مداً وغلل بعضهم حتى طالباً بجوازي الاستجمار بها وقعت ابن المرامة في فترة الكلام من المواقع في. الصحيح وعرفون يزيلون وليس أحد يزيلوا لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يتأولونه على عين تأويده واختيار رازي وتوسل الطائفة فقالوا قد زين فيها وقد مرأ أشياء من سيارتهم جدا واختروا شيخون الحجوم الصحيح لمدة دير دي المسيح قال وهذا كما في التوراة أن الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم يضبح ابنك بكرك أو أحدك بإسحاء قلت فنك وزاته بطاة وعشر الأول الأول الأول أن يكادره أن بكره وحده إ <تصفيق> نعم شيخنا ماذا قلتم يقول ما بين الوجوه العشر ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمعين أي اسمع ما نقول لا ما نقول لا سمعته هو حال من المخاطب اي مدعو عليك مدعو عليك بلا سمعته أي, اي اسمع غير مسمع بما ترضى أو غير مسمع بما ترضى او اسمع غير مسمع بما ترضى وقيل قولهم عصيانا وغير وغير مسمع قول سرهم وراعنا ليا فتلا هكذا صحيح هكذا, هكذا في طيب بألسنة مطعن في الدين ايوهمون انهم يقولون ارعنا سمعك وانما فتلا احسن الله عليك فتلا فتلا بارك الله فيك وراعنا ليا فتلا بألسناتهم وطعنا في الدين أن يهمون أنهم يقولون أريعنا سمعك وإنما يريدون الرعونة أو السب بلغته. نعم نعم يقول أن يصل سمعك إلى كلامنا وأنصر لحديثنا وتفاهم ذكر من الكبير الرسل. نعم قال ولو انهم قالوا سمعنا وطنا مسمع وانظرنا لكان الخير لهم أققم أو لو أي لو ثبت هذا ما كان ما قالوه لكان قولهم ذلك خيرا وأعدل لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يهتدون إلى خيرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم لا ينفعهم أو إلا قليلا منهم هو استثناء من مفعول لعنهم المرتب المرتب عليه فلا يؤمنون فليس المختار فيه الرفع يعني لو كان استثناء من فاعل يؤمنون أنه يكون اتفاق بحراء لغير مختار وأن من فاعل لا يؤمنون بما العنون الذين آمنوا ليسوا منهم يعني لو كان استثناء من فاعل, استثناء من فاعل لا يؤمنون من فاعل لا يؤمنون فيكون رفعه فيه والمختار لأن المرادة من فاعل لا يؤمنون الملعونون والقيون الذين آمنوا ليس من الملعون فلا يجوز أن يكونوا مستسلم منه ممكن نقل فينا شيخ طيب عندي دقيقة قلتم شيعنا شيئا شيعنا القرشي. طيب آه <تصفيق> طيب نقف خلاص بارك الله فيكم أحسن الله إليكم طيب دقيقة خليني أرجع على الصفحة فهو استثناء من مفعول لعنهم هكذا نعم. المرتبي عليه فلا يؤمنون فليس فليس المختار فيه رفع. نعم. طيب شيخنا حفظكم الله تعالى بارك الله فيكم وحش الله عليكم. نقف إلى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أو يا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا منزلهم خضقاء. إن شاء الله نواصل بإذن الله غدا إذا كان للنقاش. شيخنا حفظكم الله تعالى نستجيزكم بما قرأناه. شرفنا شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله ما كتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم ولا حرمنا الله منكم تفضلوا بارك الله فيكم في أمان الله طيب كان معنا عبر التليجرام مشايخ منهم الشيخ الفقير قراشي ابن الفقه القراشي وكذلك الشيخ بو شهاتة أيضا أحمد بو شهاتة وغيرهم من المشايخ اليوم فتحت التليجرام ونشكر شيخنا محمد سليمان على قراءة الحواشي ونشكر أيضا الشيخ بعبدالله إبراهيم على النقل بارك الله فيكم نلتقي قدر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mm <laughs>